فقد روى الجباب أحمد رحمه الله تعالى في مستده والفردي في سنه والحديث حسن صحيح عند عباس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال كنت وفيها النبي صلى ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهم؟ فقلت لا قال احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده أمانك وفي رواية تجاهدك تعرف على الله في الرصاة يعرفك بالشدة إذا سألت فاسأل بالله وإذا استعنت فاستعن بالله جف القلب بما هو وكأي قل أن الخلق كله الجميع إذا جمع على أي يدفعك بشيء لم يتركه الله عليك لم يدفعك ولو يجتمع الخلق جميعا كلهم جميعا على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليه لا يضركم واعلم ان الصبر على ما تظن خير كثير وان النصر مع الصبر وان ال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية ووصية نفوية